أعود بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب هل تاقون منا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ما لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطغوت أولئك أولئك شر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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت دبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغنولة وقالت اليهود يد الله مظلوله قلت أيديهم قلت أيديهم قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان يعفق كيف يشاء بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بل يداهم بسوء طال يوفق كيف شاء ولا يزيدا كثيرا منهم ما أزل إليك من ربك طغيانا. طغيانه وكفره وألقينا بينهم العداوة والبغض إلى يوم القيامة كلما أوقدو لا رض للحرب أطفأ الله أطفأ الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكافرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم عطموا التوراة والإنجيل وما أرسل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن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 وليزيدن كثيرا منهم ما انزنا إليك من ربك طغyana وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين قدمت لكم هذه التلاوه من موقع tvquran.com